ما آ م ن ت قبلهم من ق ر ي ة أ ه ل ك ن ا ه ا أ ف ه م يؤمنون وما أ ر س ل ن ا قبلك إ ل ا رجال نوحي اليهم ف ا س أ ل و ا اهل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون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 أ م اتخذوا من دونه آ ل ه ة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبل ي بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون الحق فهم معرضون وَمَا رَسُولٍ نُوحِي مِنْ مِنْ أَرْسَلْنَا إِلَّا لَا إِلَّا فَاعْبُدُونَ وَقَالُوا أَنَّهُ أَنَ قَبْلِكَ إِلَيْهِ إِلَهَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ ع ِ ب َ ا د 家 مُكْرَمُونَ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 واذا راك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي يذكر الهتك م وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الانسان من عجل ساريكم آ ي ا ت ي فلا تستعجلون م و س و ن متى ه ذ ا ا ل و ع د إ ن كنتم ص ا د ق ي ب ل و ي ع ل م ا ل ذ ي حين ن كفروا ل ا ي ك ف و ن عن و ج ه م ا ل ن ا ر و ل ا عن ه و ر م ولا هم ي ن ص ر و ن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 و ل م ت ع ن ا ه ؤ لا ء و ب ا ع ه م حتى ط ا ل ل ع ي ه م ا لا ع ينفعون انهم ل ر ينفعون انهم ا لا غ ل ب ينفعون 私の م い出は変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わらずに変わら و に変わらずに変わらずに変わらずに وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا ت ُちْ ل َ م ُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن ちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れٍ م ِたちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘 بِنَا حَاسِبِينَ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 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه ما ل ا, آ ل, ل ت م ا ث ي ل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم و آ ب ا ؤ ك م في ضلال مبين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 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم ج こ ا を言う ل とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言う ا とを言うことを言うことを言うことを言 ل ことを言うことを言う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 أ フィン لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن وا كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ا و أ ر ا د و ا به كيدا فجعلناهم かるぞおかるぞ ن かるぞおかるぞ ل かるぞおかるぞおかるぞおかるぞおかるぞおかるぞお ه る ل おかるぞおかる و おかるぞおかるぞおかるぞおかるぞおかるぞおかるぞおかるぞおか ا ぞ ا かるぞおかる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 و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي س وذا ل ك ف ل كلهم من الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين وذا النون إ ذ ذهب مغاضبا فظن أ ن لنا م و د ر ع ل ي ه النابلسي للعلوم ا ت أن ل ا إله إلا أنت س ل ظ ا ل م ي ن ف ا س ت ج ب ن ا له و ن ي ن الله ه من ا غ و ك ذ ك ن ا ل م ؤ م ن ي ن وزكريا إ ذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه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 「islam-col.com a」